ان الله مع الذين تقوى الذين هم محبون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه. المحيح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 اما بعد معاشر المسلمين اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تعالى فانها فرقان عند الفتن وبصيره عند المحن يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله إن ائتمرتم بأمره سبحانه وانتهيتم عما نهى عنه إن أطعتم رسوله وعظمتم دينه ووقفتم عند كتابه يجعل لكم فرقانا هذا وعد الله الذي لا يخلف وخبر الله الذي لا كذب فيه فما ضل من ضل ولا أخذ من أخذ إلا بالتفريط في درع التقوى ولا يهلك على الله إلا هالك ثم أدعوكم جميعا في هذا اليوم المبارك إلى مائدة كريمة وإلى سيرة طيبة مباركة اليوم نحن في زيارة وإطلالة على صاحب من أصحاب رسول الله بل هو إمام أصحاب رسول الله وخيرهم أعني ابا بكر الصديق في خطبتنا هذه نريد أن نعطر الأسماع ونريد أن نذيع على المسلمين أخبارا طيبات وحكما باهرات ودروسا بالغات من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولماذا لا نفعل ذلك ورسول الله يشهد ان هذا الصديق خير الناس بعد النبيين على الاطلاق ففي السنن باسناد صحيح ان عبد الدرداء رضي الله عنه كان يوما يمشي بين يدي ابي بكر يمشي قدامه فراه رسول الله فقال أتمشي بين يديه والذي نفسي بيده ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر شرف عظيم يقيم بنيانه محمد رسول الله يقسم بالله والذي نفسي بيده ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبيين خير من ابي بكر فضائله كثيره منها أن الله تعالى نص في كتابه على صحبته لرسول الله وذلك في سورة التوبة يقول جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه هكذا نص كالشمس في رائعة النهار على أن أبا بكر صاحب رسول الله ولعل بعض الناس يهمس في نفسه وهل هذا يحتاج إلى هذا التأكيد وهذا التكرار وما الداعي الداعي أيها الناس أن أبا بكر الصديق الذي سمعت شهاده رسول الله فيه يسبه الشيعة الروافض ويلعنه أبناء العلقمي احفاد ابن العلقمي الشيعة الروافض يسبون ابا بكر ويتقربون الى الله في زعمهم بلعن ابي بكر هذا هو الداعي والا فان فضائل الامام ابي بكر اشهر من علم على من نار على علم يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فافادت الآية فضل ابي بكر من جهتين من جهة جهتي صحبة الرسول ومعية الملك العلام سبحانه وهنا هذه نذارة لمن يسب أبا بكر نقول له انت تسب رجلا في معيه الله إن الله معنا فليعلم المخدوعون من أبناء المسلمين بفكر الروافض أن الولوغة والطعن في عرض ابي بكر يعرضهم لغضب الله ولعنته اذ انه في معيه الله جل جلاله معيه الله حفظ الله نصرت الله تايد الله وصحبه الرسول وصحبه الرسول الله الله, الله في اصحابي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ولذلك يسقط القناع الزائف عن وجوه الروافض واتباعهم واذنابهم حينما يقعون في ابي بكر نقول لهم لو احببتم رسول الله لما طعنتم في أصحابه لو أحببتم رسول الله لما واليتم أعداء أصحابه الوالغين في عرض نسائه لا يجتمع هذا وهذا في قلب أبدا المحب لرسول الله لا يرضى أن ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يأتي بعض الناس ويمر على حمص فيرى عدي بن حاتم وهو يحزم متاعه عدي بن حاتم صاحب الرسول يحزم المتاع ليرتحل فقال الى اين يا عدي؟ فقال والله لا أسكن بلدة يسب فيها عثمان سمع عادي أحد الناس يسب عثمان فهجر حمص بأسرها أيها الناس اياك أيها المسلم أن يقال لك هذه فروع فقهية ومسائل تقبل للأخذ والرد لا والله هذه أصول الإيمان وأسس الدين والطاعن في أصحاب رسول الله مكذب للقرآن راد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضائل أبي بكر في القرآن ما ذكر الله سبحانه وتعالى وهذه الآيات وإن كانت وإن كان أهل التفسير يذكرون أنها فيه إلا أنها عامة جعل جماعة من أهل العلم قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون جعلوها في مناقب أبي بكر والذي جاء بالصدق محمد رسول الله سيدنا امامنا عظيمنا والذي صدق به ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ايمان ابي بكر مميزا يوما وقع بعض الاصحاب في خصومه مع ابي بكر انتصب النبي للدفع والدفاع عنه وقال اما انتم بتاركي لي صاحبي صدقني حين كذبني الناس ونصرني بنفسه وماله ما منكم من احد الا كان له اخذ ورد إلا أبا بكر بمجرد ما عرض النبي عليه الإسلام أسلم بلا تردد قلتم كذبت وقال صدق إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر حفظها له رسول الله وأثبتها له نبي الله وصحب الصديق النبي ولازمه ملازمة يقول عنها شيخ الإسلام تيميه رحمه الله لم يتخلف عنه إلا في مواضع محدودة وبإذنه وأمره صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا في حضره وفي سفره لم يتغيب إلا أحيانا وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه رسول الله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بها إيمان أبي بكر حب صادق حب صادق أحب النبي وتغلغلت محب النبي في قلب ابي بكر حتى قال رسول الله لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن في صحيح البخاري خرج الصديق يوما واذا به يرى المشركين قد احاطوا برسول الله والصديق كان نحيف الجسد حتى كان ربما استرخى ازاره وتعاهده كان نحيفا لكنه ما اطاق ان يرى الكفار يخنقون النبي خنقا شديدا ويؤذونه أذى بليغا أقبل عليهم مسرعا وجعل يدفعهم عن رسول الله وهو يتلو أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وترك الصديق تركوا النبي واقبلوا على ابي بكر وضربوه حتى اغشي عليه وصار كأنه نصب احمر من شدة الدماء وحمل الصديق الى داره وقد فقد الوعي وما ان افاق حتى كان السؤال الاول كيف حال رسول الله أيها الناس لا نطمع من أنفسنا ولا من غيرنا أن نسأل عن رسول الله والدماء تسيل فالضعف والعجز ظاهر لكن لنسأل عن رسول الله ونحن في ظلٍ ظليل وهواءٍ عليل وماء زلال وفرش واسرة وبين الاهل والاحباب هل نسأل عن رسول الله عن سنته عن طريقته عن دينه عن اصحابه كيف حال رسول الله قيل بخير ولكنك لم تذق ذواقا فلو أصبت شيئا من طعام فقال والله لا أطعم شيئا حتى أرى رسول الله هو لا يدري فقد الوعي الآن لا مكان للطعام ولا توجد شهوة له إلا بعد أن يرى الصديق رسول الله وحمل حتى جيء به إلى دار النبي ورأى رسول الله وبعد ذلك أقبل على الطعام رضي الله عنه وأرضاه هكذا ايها الناس كان الأمر بالنسبة له عظيما وكان إماما فقيها عالما علمه علمه يتجلى لك يتجلى لك علم الصديق في هذه الايه التي اقتبسها فان الناس يعرفون ان الانسان اذا راى امرا مخيفا وشاهد شيئا مزعجا ينسى البديهيات ربما نسي اسمه اعمل مزعج تشوفه احتمال لو قال لك اسمك تقول ايوه اسمي تتذكر كده للحظه الصديق يرى رسول الله يخنق يخنق خنقا شديدا فتاتيه هذه الايه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله والايه من كلام المؤمن المذكور في سوره غافر لما قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه قال المؤمن أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله انظر إلى هذا الحضور انظر إلى هذا الثبات انظر إلى هذه الشجاعه انظر إلى هذا العلم ولذلك من صدق الله وأحب الله من أحب رسول الله من بذل لله ثبته الله وفقه الله علمه الله ورفع الله قدره اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله كانه يعلمنا ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالايه عن موسى ولكنه تلاها في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواقف متشابهه والمعركه بين الحق والباطل من منذ أن منذ أن خلق الله الخليقه وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الرسول رب العالمين إمام النبيين وخير المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين وبعد يدل على علم الصديق يوم صعد النبي المنبر في آخر أيامه وقد عصب الرأس من الوجع والألم وما استطاع أن ينهض إلا بعد أن صبت عليه سبع قرب من آبار شتى من الحمى صعد رسول الله وقال لأصحابه إن عبدا من عباد الله كان فيما قال إن عبدا من عباد الله خيره الله فيما عنده وما عند الناس فاختار ما عند الله يقول ابو سعيد فبكى ابو بكر الصديق قال ابو سعيد فعجبنا للشيخ ما يبكي قال ببكي شنو رسول الله يخبر عن رجل اختار ما عند الله عن عبد اختار ما عند الله فلما قبض رسول الله علمنا أن العبد المخير رسول الله وأن أبا بكر أعلمنا الحب يجعل الإشارة واضحة ويجعل الرمز في مقام النص الحب والصحبة إن عبدا هكذا نكره لكن أبا بكر يعرف ويفهم وتسيل دموعه علم بالله عظيم ولذلك بعد موته ثبت الله به الامه وهو يتلو عليها وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل المحب الصادق من التزم بأمر رسول الله ووقف موقفا يحمد له في الدنيا والآخرة الناس بين مصدق ومكذب جاء الصدق وقال لهم يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وتلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم قال ذلك بعد ان جاء من عوالي المدينه ودخل على حجره عائشه ودخل على رسول الله وقد سجد فكشف عن وجه نبي الله وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله اما الميته التي كتب الله لك فقد متها ولن تموت بعدها ابدا وإلى المسجد درس للمصلحين ودرس للقاده ودرس لمن يتبنى قضايا الأمة العجز والخور والضعف ليس من سيماء المصلحين العواطف والمحبة نعم تطلب ولكن لا ينبغي أن تمنع من إظهار الفضيلة وبيان الحق ولا تمنع من مواقف يريدها الله عز وجل الصديق المحب المجروح والله الذي لا إله غيره أقسم بالله أن أشد الناس من الصحابة حزنا وجرحا وألما أبو بكر أقسم بالله على ذلك لكنها المواقف الموقف يقتضي أن تثبت الأمة وان تتواصل المسيره فالتكفك في الدموع ولنؤخر هذا الاسى حتى تعبر الامه هذه الوحده وعمر الشديد القوي على المنبر يسمع الايه يقول والله لك أنها نزلت الساعه وانجلت الغمه وردد الناس الايه وعلموا ان النبي مات فقاموا يجهزون رسول الله هذه هذا يدل على علم ابي بكر وعلى ثباته وعلى انه يعرف الامر الذي انيط به ويعظم جدا عندك امر رسول الله ويكبر جدا عندك توجيه رسول الله وهو على فراش المرض مرو أبا بكر فليصلي بالناس ان ابا بكر رجل اسيف ورساله ابعثها الى بعض من خلط بين الحب والصدق والعاطفه وبين الثبات على المبادئ بعض الامه خاصه شبابها يرى ان التمسك بالحق يعني ان تجف المآقي عن الدموع وان تفارق الكلمه الحانيه الالسنه وان تعمل الالسنه الحداد في أعراضي الأخيار لا هذا الجبل هذا الأشم هذا الثابت الذي قال أينقص الدين وأنا حي والله لو منعوا عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه أو تنفرد سالفتي هذا القوي كان إذا وقف يصلي لا يكاد صوته يسمع من البكاء، ويوم فارقت الدموع العيون جاءت دموع من نوع آخر، ويوم فارقت المحاريب الأزيز جاء الأزيز من نوع آخر، الأمة كانت بخير. يوم أن يدخل القرآن قلوبها فتبكي والسنة أفئدتها فيسمع لهم خنين الجفاء الغلظة العنف الشدة لها موضعها ولا تعارض بينها وبين الرقة والبكاء من خشيه الله تعالى وها هو الصديق يعلمنا ويدرسنا والأمة بحاجة اقول بحاجة إلى سيرة أبي بكر لأنها تواجه تحديات فالرفض وسب الصحابة انتشر بين الأمة ووأسفي ووحسرتي التنصير أعداد مخيفة ردة عن الإسلام ردّة ولا أبا بكر لها. مية وخمسة عدد مية وخمسة يتركون الإسلام. أسماء تاج الدين. صار الأسقف فلان. محمد وأحمد تركوا دين الله. لأن العقيدة ضعيفة. ولأن التنصير يعمل. وأهل الإسلام إلا من رحم الله في غفلة عظيمة. الأمة بحاجة إلى علم وبصيره، وبحاجة إلى ثبات، وبحاجة إلى بذل ليعود الأمر إلى نصابه. أزمات الأمة، أزمات الأمة تعالج أيها الناس بلزوم طريقه خير الناس رسول الله. وقبل أن أفارق موضعي هذا أذكر لك أزمة عويصة شديدة تصدى لها الصديق وكانت النجاة والسلامة في المتابعة لرسول الله الأزمة التي اعني جيش أسامة الذي عقد النبي رايته وهو على فراش موته قال أنفذوا جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة ولم يتحرك الجيش بعيدا وإذا برسول الله يقبض وظهر النفاق وظهرت الردة هذه الأزمات تستغل أوقات الدهشة والحيرة لتفتت الأمة والناظر المدينة مكشوفة والمصاب عظيم والنفاق ظهر والمرتدون يعدون العدة لغزو المدينة المنطق والاستراتيجيه المتوقع المقبولة أن يبقى جيش أسابة المنطق بيقول كده دي أزمة والآن الأزمات عندها مجموعة أزمات ودراسات ومعاهد وجاء عمر إلى أبي بكر وقال لو أبقيت جيش أسامة فإن المدينة فيها أعراض المؤمنين وأمهات المؤمنين أزواج رسول الله فلو أبقيت الجيش لاحظ إلى, النا... الى هذه اللغه نساء الامه ابناؤهم امهات المؤمنين زوجات الرسول ولكن القرو... القلوب التي تشبعت بحب الله ورسوله القلوب التي عرفت الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال الصديق والله لو رايت خيل النساء على أفواه الكلاب في السكك ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ناس أحسب النتائج ناس غار وازن لو وصل الحال أنه يأتيك كلب من بعض سكك المدينة في اخفام الكلب قدم لبعض نساء الأمة لو وصل الحال إلى هذا ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله أنفذوا جيش اسامه وخرج الجيش ورأى المرتدون والمنافقون جيشا يخرج من المدينة فقالوا والله ما خرج هذا الجيش إلا وفي المدينة أضعافه وولوا على أدبارهم نفورا السنه سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين اللهم نسألك حبك وحب رسولك وحب أصحاب رسولك اللهم نتوسل إليك باننا نحب رسولك ونحب اصحاب رسولك ان تتولانا في الدنيا والاخره وان ترحمنا في الدنيا والاخره وان تستر علينا في الدنيا والاخره اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر نسالك السلامه من كل اثم والغنيمة من كل بر فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم من سالنا الدعاء من اخواننا اللهم فرج همه فرج همه ازح الشده عنه يا ربنا انزل عليه خيرا عميما كثيرا في نفسه واهله وذريته هو وجميع المسلمين ارحمنا واموات المسلمين اعز امتنا احفظ سوداننا من الرفض والفتن ما ظهر منها وما بطن ردنا إليك ردا جميلا يا ذا العرش العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم